ان العقيل ان العقيل صرت الكسير راح الكفين وخلاني دمعا من دمع لا مو ذليل خذ كل وليان ان العقيل صرت الكسير لا موذرين قان العقيلة قان العقيلة, العقيلة طرت الكفينة راح الكفالي وخلاني دمعا نسين لا الضفخات في اللياني ظل يتدير العين وانت بيخوا يحسين راح الكثاني والاني يا أنا أمي زينا عقيلة فاغ بالطيف الكون يسعى مصاب المر عليا انا بيوم النبي ما ما بيوم نبي ما بيو بيو ما روح العذابي يا شيعان الهضماني أعوان ميا في الغاضرية غدروا بخوتي وسلباني ظل يتلوم البيع واندب حسين راح الكفلني وخلاني راح الكفلني وخلاني <تصفيق> ايه ساعد الله سيد في تلمسية من شافت ويلراش بالطفس بية ايه ساعد الله سيد دي شل من شافك ويا الله بالطفش بي يا مريسي احس يا نبل سجار يفتح على الرمح منص انا اسمعي صيح يا زياني اسمعي صيح يا زياني صبري وصابري كل ما ريد اسمعي الأطفال تبجي ولا يثيب شي ولا صبر الفواطن يختل هواش منظر حزين هين أذاني يتلشي صبري بالقلب جامري أزن الفواطم وأحزاني هل صبر أجيب أمني واندبي أخوي أحزين راح الكفلني وخلاني راح الكفلني وخلاني قدرت يا أخي تعباش ما حد بس طاها والكرار وامك زاهره صبرك يا اخي تعباش ما بس طاها والكرار وامك زاهره ان <تصفيق> هالي مصاب الطفف قدت صبري عفيت وليان بالميدان دمها على الترب يجري منها للمصافي الصاب الطفف قدت صبري صابري عفيت ويا نبيل مدا دمها على الترب يجري خوامني بكيار بلال عباس هوى هضام هوى وان طحي وسبا وخد لي ومالي امطر يا آمين همست ظحايه بالقصباي لا نصر الا لله حامي والقطعه الكفي هند بي اخو يحس راح الكف اللي راح الكفلني وخلاني شف ينخوك الطاح يم الشريعة سلم هنو يلجوك يد الوديعة شف ينخوك الطاح يم الشريعة سلم هنو يلجوك يد الوديع ع بالقاف بي ف قدت تعب عاش امي وراح بام في صدت تعب اشمي وراح حدك شو في ودمعه مكسور حيضمت جو دويك في شال يا حيل رايمه عروف فيني بذروحني انتشهد الهوى الكوفه تشهد الهوى الكوفه سالت الرايه أم السباية واسمعها ثين ديب يا حداك وانا انظري لها واندب مثيلها يا أبو يا صيحن واتحساك راحوا وين يا أخو حسين راح الكفالني وخلّاني راح الكفالني وخلّاني قان العقيد لما أهلك المسبوع بلطف يزينا إنه إن وإنه خلاها تنحل تم أهلك المسفوع بالطفية زينة جن وإنس واملع خلاها تنحل <تصفيق> على العقيدة طرت الكفينة راح الكفالي وخلاني عن نسينا لا موذينا كان على الاخراج والهندسة الصوتية خالد الحجامي وعلي الماجدي وعلي الماجدي واندد حسين راح الكثالي واندالي